إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُرْفُ رَبِّي أَحْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ 117. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصد. ك عن آيات الله بعد إذ أُنزلت إليك ودعوا إلى ربك ولا تكون النَّمن المشركين ولا تدعوا مع الله إلهًا آخر لا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسبا سَأَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَلَا يَحِلُّ مَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَحِلُّ مَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ من 114. ومن لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم 115. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين